بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الإسلام. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِمُ الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ودها كتاب معلوم ما تثبق من أمة أجلها وما يتأشرون وقالوا يا أيها الذين اذل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ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 ولقد جعلنا في السماء مروجا وزيدناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رواتيا وأنبتنا فيها من كل وأنبتنا فيها من كل شيء مزول وجعلنا لكم فيها معايش وملكت له برائتين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما إِلَّا إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخادمين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشوهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مثنون والجآل خلقناهم قبل من النار السموم. وإذ قال ربك الملائكة إني خالقهم بشرهم من صلصال من حميم مثله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون.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 قال رب بما أغريتني لأذيننهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم تلطان إلا من استبعك من الغاوين وإن جهن من موعدهم أجمعين وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا ثَبَاعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْصُودٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُولٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامِ الْآمِينِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى ثُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ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 قال وَمَن يَقُنَّ طُمُرَ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُونَ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَلَلُوطٍ إِنَّا لَمُنْذُرُهُمْ أَجْمَعِينَ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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم شجارة من سدين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمامهم مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 وَإِنَّ الثَّعَاتَ لَآتِيَتُونَ فَصَحِّ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَالِ وَالْقُرآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدْنَ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَعْمَلَ بِهِ أزْوَاجٌ مِنْهُمْ وَلَا تَحْذَنْ عَلَيْهِمْ وَأَصْدَقَنَا حَكِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِ كَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُقْتَتِمِينَ الَّذِي مَجْعَلَ الْقُرْآنَ عِظِين كَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى أهل آخر يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين